واشرقت الارض بنور رَبِّهَا ووضع الكتاب وجيل اب النبين والشهداء وقضى بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يغلمون يَحْكُمُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزُومًا رَّحْمًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ وَقَالَ لَهُم خَجَنَةُهَا أَلَمْ يَأْسِكُمْ رُسُلُم مِنْكُمْ يَتْلونَ عَلَيْكُمْ آياتِ رَبِّكُمْ وَيُون ذِرُونَكُمْ لِقَ أََوْمِكُمْ هذاَا قَاوا بَلَا وَلَك حَقََّتْ كَلِمَةُ الْ الععَذاَابِ عَكَاتِرين ذِينا دْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَدَخَلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُنَا فنعم أجر العاملين